آمين لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه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 ظَنُّ أَن يُفْعَلُ بِهَا فَاقِرَه كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطام أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سودام ألم يكن طفة من, من مني